وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر من كل يكبر لله يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 فما له من هاد